ان ل الرسمي المبتع لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة م محمد رحمه يقدم و ق ع حاج سيد هذه إ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إ ل ي ه ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا إ ن ه من يهده الله فلا مضل له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 ف أ ق ا م الله به ا ل م ل ة و أ و ض ح به السبيل وهدى به من الضلاله و أ ر ش د به من ا ل غ و ا ي ة فصلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله ا ل ب ش ر ي ة ق ا ط ب ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة جمعاء والمسلمون على وجه الخصوص في أ م س ا ل ح ا ج ة ل ص ن ا ع ة نموذج فريد و إ ن س ا ن نبيل يؤدي حق الله ويرعى حق, حق حق عباد الله وخلقه المسلم الذي يعيش في توازن بديع بين أ ش و ا ق روحه و ت ز ك ي ة نفسه وصلته بربه وعلاقته بخالقه من ج ه ة وبين معطيات ا ل م ا د ة وحقائق الواقع مع ا ل م م ا ر س ة ا ل ر ا ش د ة ا ل س ل ي م ة ا ل إ س ل ا م هو المعين الثر والنبع الدافق الذي يستقي منه المسلمون المكارم والفضائل يستقي منه المسلمون المكارم والفضائل كلها في هذه ا ل ح ي ا ة هو دين كامل في مبناه واف في معناه سام في مغزاه لا يقبل الله سواه إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة ه من الخاسرين احتوى هذا ا ل إ س ل ا م على مبادئ ا ل ت ر ب ي ة وعلى أ ص و ل ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة وعلى أ س س السلوك القويم مع وضوح في ا ل ع ق ي د ة ونصاعه في المفاهيم ورقي في ا ل م م ا ر س ة و ق و ة في ا ل أ ه د ا ف وعمق في ا ل ر ؤ ي ة دين عظيم غير أ ن أ ع ظ م جريمه ارتكبت في حق المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة يوم أ ن فصل ا ل إ س ل ا م من المجتمع وبقي ا ل إ س ل ا م في ح ي ا ة الناس مجرد شعائر ت ع ب د ي ة يؤدونها في المساجد وصار ا ل إ س ل ا م مكانه المسجد و أ خ ص ي ا ل إ س ل ا م من السوق والاقتصاد والحكم و ا ل س ي ا س ة والمعاملات و ا ل ح ي ا ة كلها فكانت هذه ج ر ي م ة في حق المسلمين وكانت هذه ج ر ي م ة في حق ا ل ب ش ر ي ة جمعاء اذ أ ن ا ل ب ش ر ي ة تترنح اليوم في عفن الجنس وسعار الشهوات المحموم ويقننون لذلك ب أ ب ع ا د ف ل س ف ي ة والغرب تكاد ا ل م ا د ي ة ا ل م ت ط و ر ة تكون وبالا عليه تدمره ل أ ن ه فقد ا ل إ س ل ا م ولم يفقد ا ل إ س ل ا م إ ل ا بعد أ ن فقد المسلمون الذين يحملون ا ل إ س ل ا م إ ن أ ع ظ م ج ر ي م ة ارتكبت في حق ا ل ب ش ر ي ة وفي حق العالم اليوم يوم أ ن صار المسلم لا يمثل ا ل إ س ل ا م ح ق ي ق ة ولا يعبر عن مفاهيم ا ل إ س ل ا م ا ل ح ق ي ق ي ة بين غلواء وشطط ودماء تسفك وبين تراخ في الدفاع عن المقدسات و ا ل م ق ا و م ة ا ل م ش ر و ع ة في استرداد القيم و ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ ف ك ا ر والمفاهيم قبل استرداد ا ل أ ر ا ض ي و ا ل أ و ط ا ن والبلدان عباد مجتمع عدل مجتمع المجتمع بلا بلا الله تصوروا بلا أخلاق ولا أمانة ولا وفاء ولا الصدق ولا عدل. بلا ضمير. ماذا يمكن أن يسمى هذا ضمير يمكن يسمى أن ا س م ي ا ل غ ا ب ة ا ل غ ا ب ة و ا ل غ ا ب ة أ ح ي ا ن ا فيها بعض القوانين والنظم وفيها بعض الضوابط والحدود في إ ط ا ر ا ل غ ا ب ة بالرغم من ا ل و ح ش ي ة التي في ا ل غ ا ب ة غير أ ن المجتمع ا ل إ ن س ا ن ي إ ذ ا فارق وترك المبادئ و ا ل أ ص و ل ا ل ك ر ي م ة صار أ س و أ و أ ش ن ع واقعا من الغابات ففي الغابات خطوط حمراء وفي الغابات ق ي ا د ة وفي الغابات بعض ا ل ش ه ا م ة و ا ل ن خ و ة والمروءه و ا ل ن ج د ة عند بعض الحيوانات وليس عند كلها أ ي ه ا المسلمون عنوان هذه ا ل خ ط ب ة المسلم مع مجتمعه وهي ا ل خ ط ب ة ا ل ع ا ش ر ة بحمد الله وحوله وقوته ا ل خ ط ب ة ا ل ع ا ش ر ة و ا ل ا خ ي ر ة في س ل س ل ة خطب معالم ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة والتي ب د أ ن ا ه ا من ع ل ا ق ة المسلم بربه وختمناها ب ع ل ا ق ة المسلم بمجتمعه لندلل على ان الاسلام ح و ا ء كل الفضائل وحوى كل المكارم وما ترك شيء من الرقي و ا ل م م ا ر س ة ا ل ر ا ش د ة إ ل ا و ا ل إ س ل ا م طرقه وحث عليه وحض عليه في وضوح و ص ر ا ح ة يؤسفني أ ن أ ق و ل إ ن ق ض ي ة الرقي في التعامل مع بعضهم الناس رقي الناس رقي الناس في تعاملهم مع بعضهم البعض قد يظنه الناس أ ن ه من واردات ا ل ث ق ا ف ة ا ل غ ر ب ي ة و أ ن ه مما جاءنا من ا ل ك ف ر ة وهذا والله ليس صحيح أ و ل ا ا ل إ س ل ا م يعتبر ا ل ب ش ر ي ة جنس واحد يا أ ي ه ا الناس اتقوا, رب اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة البشرية واحد من جنس واحد الجنس ا ل إ ن س ا ن ي مكرم ولقد كرمنا بني آ د م وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ا ل إ س ل ا م بديع ا ل إ س ل ا م عظيم لكن الذي أ ق ط ع به الشك أ ن ا ل أ م ة ا ل ب ا ه ت ة التي أ ر ا ه ا أ م ا م ي لا تمثل ا ل إ س ل ا م بكل معطياته ولا حقائقه أ ق و ل ذلك و أ ن ا أ ع ا ي ش ا ل و ا ق ع و أ ر ى ما فيه أ ن تتعامل في الشارع بذوق رفيع و أ د ب جم مع الناس أ ن تراعي ا ل آ خ ر ي ن أ ن تقدم الناس أ ن لا تتجاوز الصف أ ن لا تقطع ا ل إ ش ا ر ة الحمراء كل هذا من أ ص و ل الدين ومن أ ص و ل ا ل أ خ ل ا ق ومن أ ب ج د ي ا ت ا ل إ س ل ا م وبعض الناس يظن أ ن هذه قوانين جاءت من الغرب أ ن يدخل ا ل إ ن س ا ن الموضع محترم أ ن لا يزاحم أ ن لا ترى الناس إ ذ ا جاءهم تموين أ و طعام يتكدسون ويتزاحمون في المكان أ و يجرون ب ص و ر ة ع ش و ا ئ ي ة هذا منظر لا يليق بالمسلمين كنت أ ر ى في بعض ا ل أ ز م ا ن في المواصلات أ ي ا م ا ل ز ح م ة ا ل ش د ي د ة الناس بكون واقفين بعدين بتجي ا ل ح ا ف ل ة أ و البص لما ت ج ي تركب ما بتقدر أ و ل ح ا ج ة في ناس ب خ ش و ا بالشبابيك بشباك ا ل ح ا ف ل ة وزحام فكان بيجي لي شعور عجيب لما ن ر ك ب بتلفت أ ش و ف الزول ا ل خ ش ة بالشباك دام ن و ب ل ق ا ه كلهم قاعدين محترمين وشاكين وقاعدين كدا ه كل زول الخشيه دام نقول لشنو الخشيه بشباك ا ل ح ا ف ل ة د ه م نقول لك قاعد د ه منظر لن تراه في نيويورك لكنك يمكن ب ب س ا ط ة أ ن تراه في السوق العربي معلش الاستاذ أ ن ا نسيت ما احول الموقف أنا كنت ق ا ل ه في السوق العربي ممكن تراه في الاستاذ حيث التزاحم بهذه ا ل ص و ر ة أ ن تحافظ على ا ل ن ظ ا ف ة ا ل ع ا م ة و ا ل ب ي ئ ة هذا من صميم الدين اعطوا الطريق حقه من القائل إ ن ه الذي علم ا ل إ ن س ا ن ي ة الرقي ة والذوق الرفيع إنه حقه الذي علم البشرية القيمة والأخلاق الفاضلة اعطوا علم الطريق、حقه. اميط ا ل أ ذ ى عن الطريق كون الزور يشرب ويرمي في الشارع ي أ ك ل وبقي ت ا ل س ن د و ي ش ة في الشارع والورق والكيس في الشارع د ه ما ب ت ل ق ا ه في بلاد الكفار أ خ ذ و ه منا إ ذ ا كان في القرن الخامس الهجري أ ر س ل ملك ج ل ت ر ا ملك ج ل ت ر ا هذه و ث ي ق ة خرجت في ا ل أ ي ا م ا ل ف ا ئ ت ة أ و ر د ت ه ا بعض الصحف ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة و ث ي ق ة ع ج ي ب ة أ ر س ل ملك إ ن ج ل ت ر ا آ ن ذ ا ك إ ل ى ملك ا ل أ ن د ل س ر س ا ل ة بخط يده ومعه ومع ا ل ر س ا ل ة ولديه ولي عهده والبنت بنته وليه عهده أ ي ض ا أ ر س ل ه م إ ل ى ملك ا ل أ ن د ل س وترجاه وطلب منه أ ن يمكثوا معه في القصر بين المسلمين ليتعلموا أ ص و ل ا ل أ خ ل ا ق والتعامل الفاضل والذوق الرفيع ل أ ن ه م إ ذ ا رجعوا إ ل ى إ ن ج ل ت ر ا سيكونون حكام إ ن ج ل ت ر ا عشان يخش يعرف يخش حالصباحي أنه مريض زول سوك وينظف خشمه وده من الدين وما يكون خشمه وشخان ا عشان يلبس نظيف ويكون مهذب عشان يقول لك لو سمحت يتفضل ما كنت قاصد سامحني عشان يتعلم ع ب ا ر ا ت ا ل م ج ا م ل ة واللطف ده من الدين ملك انجلترا يرسل ابنيه ولديه البنت والولد الذكر إ ل ى ملك ا ل أ ن د ل س ليبقيهما في قصر ا ل خ ل ا ف ة ا ل م س ل م ة ليتعلما أ ص و ل التعامل اللي هو يسموها ا ل أ ت و ك ي ت ا ل أ ت و ك ي ت يقول لك خلي عندك أ ت و ك ي ت يؤسفني أن ن م ان ر س أ نمارس الدين بعيدا عن الواقع وعن ا ل ح ي ا ة تضجون من الحكام وتستنكرون عليهم لمواقفهم ا ل م ت خ ا ذ ل ة في غ ز ة أ م ا و إ ن ك م لو أ ع م ل ت م ا ل إ س ل ا م في حياتكم لكان حكامكم مثلكم ولحكمكم من هو جدير بكم ولو كان ا ل أ م ر كذلك ا ل ق ي ا د ة ر ا ش د ة والمجتمع راق لما بقيت إ س ر ا ئ ي ل في الوجود ل ح ظ ة ولما تجبرت أ م ر ي ك ا في الدنيا د ق ي ق ة ولما طغت جيوش الحلف ا ل أ ط ل س ي و ا ل ن ا ت في العالم د ق ي ق ة نحن ب ح ا ج ة إ ل ى ا س ت ع ا د ة دورنا أ ن نستعيد كمجتمع دورنا تجاه ديننا دين عظيم يحتاج إ ل ى من يفجره في الواقع إ ل ى من يمارسه ب ص و ر ة ص ح ي ح ة في الحكم في ا ل س ي ا س ة يؤسفني أ ن أ ق و ل ب أ ن تقرير المراجع العام في الاختلاسات يعني يتناوله يتناوله الناس ب ص و ر ة ف ر ح ة ع ا ر ف ليه قال ل أ ن ه الاختلاسات قلت ا ل س ن ة الفات خ م س ة مليار أ م ك ن يكون بالجديد يعني و ا ل س ن ة دي ث ل ا ث ة مليار بس بس اختلسوا في س ن ة ك ا م ل ة ث ل ا ث ة مليار والناس مبسوطين قالت لك ناس متقدمين قال ثلاثه مليار بس إ خ و ا ن وين ا ل ن ز ا ه ة دي ممكن تلقاه في بلاد الكفار ا ل ر ش و ة ا ل م ت ف ش ي ة حتى صارت ا ل ر ش و ة قانون و ح ق ي ق ة ح ق ي ق ة يطلع لك عطاء بعد ما يطلع العطاء يقول لك المدير غير ملزم ب أ خ ذ أ ق ل عطاء و أ ف ض ل ه أ ن ت بس ت ق د م طيب يا أ خ ي وقت انت ما حد يعلمك اقدم أ ج ل عطا أ و ف ر لكم ج ر و ش و أ ج ل زمن و أ ن ج ز ل ك م ما يدوني يد واحد تاني لانتشار ا ل م ح س و ب ي ة و ا ل ر ش و ة في ظل مجتمع مسلم كيف يعامل المسلم مجتمعه في خ م س ة أ ف ع ا ل م ض ا ر ع ة لو أ خ ذ ن ا بها مثلنا ا ل أ ن م و ذ ج ا ل إ س ل ا م ي الراشد الذي يريده الله واحد يعظم يعظم يعظم ماذا أ ن ت في إ ط ا ر ا ل أ م ه لست وحدك فلا تكن أ ن ا ن ي ا ولا تكن من أ ص ح ا ب ا ل أ ث ر ة ا ل أ ث ر ة حب الذات وحب التملك على حساب ا ل آ خ ر ي ن ا ل أ ث ر ة و ا ل أ ن ا ن ي ة من ا ل أ د و ا ء ا ل ق ا ت ل ة ل ل م ت م ع ا ت ا ل إ س ل ا م ي أ م ر ك ب ا ل ص ل ا ة ولكنه يجمعك مع آ خ ر ي ن في ا ل ص ل ا ة تحت سقف واحد خمس مرات في اليوم و ا ل ل ي ل ة ويجمعك تجمع أ ك ب ر مع آ خ ر ي ن في يوم يسمى ب ا ل ج م ع ة ويمكن أ ن تؤدي ا ل ص ل ا ة في البيت لكنه ي أ م ر ك أن ت ؤ د ي ه ان أ تؤديها مع ا ل آ خ ر ي ن لتتعلم وصول التعامل مع ا ل آ خ ر ي ن ف إ ذ ا أ ت ي ت إ ل ى المسجد ابتعد عن الثوم والبصل حتى لا تؤذي ا ل آ خ ر ي ن ولا تتخطى رقاب المصلين حتى لا تؤذي ا ل آ خ ر ي ن و إ ذ ا أ ت ي ت إ ل ى الباب قدم إ خ و ا ن ك ولا تزاحم يعظم ح ر م ة ا ل آ خ ر ي ن المسلم في ظل التعامل مع مجتمعه يعظم ح ر م ة ا ل آ خ ر ي ن ويحب الخير ل ل آ خ ر ي ن نريد هل هذا موجود في المجتمع يعظم ح ر م ة ا ل آ خ ر ي ن أ ي مسلم أ ي ا كان المسلم أ خ و المسلم لا يظلمه حرام ولا يخذله ولا يسلمه إ ل ى ا ل أ ع د ا ء كما أ س ل م ن ا إ خ و ا ن ن ا في غ ز ة لعدوهم والله يجازل كان السبب ولا يحقره بحسب امرئ مسلم من الشر أ ن يحقر أ خ ا ه المسلم كل المسلم على المسلم حرام المسلم بس مسلم ساكت على التالي ب ب ي ع م و ي ة في السوق برب بتعورنيش مدير ج ا م ع ة وزير غفير صغير كبير غني فقير كل هؤلاء طالما أ ن ه م مسلمون لهم عليك ح ر م ة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة قال ما أ ط ي ب ك و أ ط ي ب ريحتي وما أ ع ظ م ك و أ ع ظ م حرمتك عند الله ولكن المسلم أ ع ظ م ح ر م ة عند الله منك تخيل تهدم ا ل ك ع ب ة ولا ت ك ت ل مسلم واحد اخير تهدم ا ل ك ع ب ة مما تقتل مسلم ر أ ي ك شنو ده الدين عشان تعرف الناس بتعامل مع الناس حتى التعامل في ظل للاسف الشديد ما بتعيين ل د ا مسلم عنده كم لقب ه شنو عنده ش ه ا د ة ولا ما عنده ش ه ا د ة عنده د ك ت و ر ة ولا ما عنده د ك ت و ر ة خ ر ي ج ا م ع ة ولا مهندس ولا شنو يتعاملوا معهم على هذا ا ل أ س ا س واحد تلقوا مسكين غفير قاعد في محل والله أ ن ا اقتنعت الغفر ذي بعضهم القاعدين في أ م ا ك ن والله عندهم حكم والله في واحد أ ن ا بمشي أ س ت ف ي د منه طوالي أ ق و ل ل ه هو ر ل ل ي يكلمني و أ س أ ل عن حاجات د ا ئ ر ة في السودان وكدا يديني كلام مختصر ومفيد ق و ي أ م ك ن يكون عند الله أ ع ظ م الناس كتار ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمينا ذا هيبه قال ما تقولون في هذا قال حري إ ن خ ط ب أ ن يسمع له كان يتكلم يسمع له و إ ذ ا نكح أ ن ينكح وكان ماشي عبر يستمر يبدو طوالي بعد ش و ي ة ماشي واحد ض ع ي ف و ن ما هلهل هل وعراجوه مشرط قال و ا م ا تقودون في هذا قالوا هذا إ ذ ا خطب لا يسمع له و إ ذ ا نكح لا ينكح قال هذا خير من ملء ا ل أ ر ض من الذي مضى خير من ملء ا ل أ ر ض من الذي مضى يعظم ح ر م ة ا ل آ خ ر ي ن يا سلام أ س أ ل ك سؤال و أ ن ت تعيش في مجتمع ما هو إ ح س ا س ك بالمسلمين إ ذ ا ر أ ي ت مريضا أ و مبتلا أ و فقيرا أ و حتى شحات ي س أ ل ما هو إ ح س ا س ك ب ا ل آ خ ر ي ن اسمع إ ل ى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إ ن ي لاسمع بالغيث مطر نزلت يصيب أ ر ض ا من بلاد المسلمين ف أ ف ر ح لذلك وليس لي فيها زرع ما عنده زراعة في الوقت بس يقول له المطر الحمد المطر ما لأسمع المسلمين من زراعة الوقت جات للناس الخلا اتكيف شريك المطر جات ما عنده زراعة ولا زارع وإني لأسمع بالقاضي بين المسلمين بالعدل الغيب الآية كتاب عنده عنده فأدعو عنده إنه وإني بين وإني له لله له بظهر شريك قضية في في يقول يقول يقضي وليست لي عنده قضية وإني لأقرأ بس ف أ ب ل غ فيها فهما ف أ س أ ل الله أ ن يبلغ فهمي كل مسلم ي ا خ ده ذ و ل إ ح س ا س عالي ده إ ح س ا س مرهف تجاه ا ل آ خ ر ي ن يعظم و ا يرحم و ا يرحم المسلمين لكن يرحم المسلمين دشوف دي ياخذ دين دعاوين دي اول ح ا ج ة كلكم يحفظ هذه ا ل أ ح ا د ي ث ي ر ح م و ا من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع ا ل ر ح م ة إ ل ا من شقي أ ي زول ما عنده ر ح م ة شقي تلقى لك زول مكسر زول مسكين كويس ما الذي ي أ ت ي ك من ا ل إ ح س ا س في قلبك لتكون مسلما صادقا مع متمعك هل ترحمه اسمعوا إ ل ى هذا الحديث العظيم اسمعوا إ ل ى هذا الحديث النبوي الجليل يقول صلى الله عليه وسلم إ ن ك م لن تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال ليس رحمه أ ح د ك م صاحبه دي فيه انت بترحم جناتك بترحم جيرانك بترحم أ ص ح ا ب ك المعاد طوالي الطالع نازل معاهم بترحمهم وفي ناس والله اصحاب من الطالعين نازلين معهم ما بيرحمون والله في ناس ج ن ا ما ب ي ر ح م و م لا يرحم زوجته ولا يرحم جاره في نوع زي شقي نوع هذا بس لكن شوف الحديث قالوا كلنا رحيم قال ليس ر ح م ة أ ح د ك م ص ا ح ب ة إ ن م ا ر ح م ة الناس أ و قال ر ح م ة ا ل ع ا م ة يا ا ل سلام ر ح م ة ا ل ع ا م ة ر ح م ة ا ل ع ا م ة تكون ر ح ي م ل أ ي مسلم حتى لو ما شفته ولا بتعرفه ميثيقا ل ب غ د ا يكون عندك إ ح س ا س وتعظيم ل ق ي م ة المسلمين في أ ي ب ق ع ة من الدنيا في دارفور في فلسطين في أ ف غ ا ن س ت ا ن في باكستان في الهند في كشمير في السودان في أ ي موضع يكون عندك إ ح س ا س يرحم والله يا اخواننا ا ل آ ن المجتمع يكاد ينهش بعضه و ب ع ض ه في ا ل ت ج ا ر ة في الرغيف وتجار الرغيف حتى الجرايد حتى الجرايد ز ا د و ا أ ي شيء ماشي ف ي ز ي ا د ة دون نظر إ ل ى المواطنين و إ ل ى المسحوقين و إ ل ى المحرومين و إ ل ى البسطاء والبائسين تاجر من تجار بغداد كما أ و ر د ذلك ا ل إ م ا م بن أ ب ي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه القيم الورع قال تاي من التجار عنده حبوب عيش ذ ر ة وقمح وكان في بغداد فدفعها إ ل ى بعض غلمانه الغلمان مش أ و ل ا د ه الناس اللي شغالين معه الصبي شغال معك عندك دكان ممكن تدعي زول ما ولدك بل أ ج ر ه بل ت ل ت بل ش ر ب ت بتعمله الاولاد شغالين معه أ ر س ل ه م أ ن يبيعوا هذا في ا ل ب ص ر ة من بغداد إ ل ى ا ل ب ص ر ة وقال لهم عليكم أ ن تبيعوا القوت اليوم الذي تدخلون فيه البصره ة اليوم اللي ي بتخش ف البصرة تبيع ذهب الشباب والغلمان بالقوت لما دخلوا ا ل ب ص ر ة وجدوا أ ن ه م إ ذ ا باعوا سيخسرون ف أ ر ج و ه ا نصف شهر خمس ت ا ش ر يوم ما باعوا فلما أ ج ز ت وربحوا ولم يربحوا ربحا كثيرا ربحا قليلا باعوا و أ ر س ل و ا إ ل ى صاحب الطعام وقالوا له لقد بعنا ذلك ولكن بعد نصف شهر ل أ ن ن ا كنا اذا بعناها بي... في اليوم الذي دخلنا فيه البصر ة على حسب وصيتك خسرنا فكتب إ ل ي ه م قائلا لقد خنتم وصيتي تصدقوا بكل الذي بعتموه من ا ل أ م و ا ل ر أ س المال والربح على فقراء ا ل ب ص ر ة و ع ل الله بعد هذا أ ن يرحمني قال لهم راس المال تصدقوا به والربح تصدقوا به و ب ع د ه الله يخليني وافلت من غضبه يا أخي ي اخي نحن بنلقى في المجتمع صور من ا ل م ج ت م ع مجتمعه أ و ل ح ا ج ة المحامين دير عندهم خ ط ب ة ك ا م ل ة خ ط ب ة ج ا ي ة يلعبوا ب حقوق الناس عارف إ ن ه م و ك ل و د ه ظالم و ي ع ي ن و على الظلم بتلمس الثغرات ا ل ق ا ن و ن ي ة ويجف المحكمه ان موكلي موكلك إ ن ت ما لاجي زول ساكت يديك بسطنتين بس موكلك م و ك ل ة أ ك ل الدنيا كلها تطلعوا وتقولوا ده دين ده تقول لي الله شنو و من القيام ة ده حقوق ناس يا أ خ ي تكلموا عادي ة تقول له هوي رجع للناس حقه أ ن ا ما بدافع عنك إ ن موكلي طبعا يا اخوانا ن ما كل المحامين ما يقول يشرفع قضية يقولوا يشرفعوا فيني ق ض ي ة يعملوا فيني ع ر ي ض ة يقولوا أ س ا ء المحامين ويتلتلوني د ي ن الناس كلام ه كثير أ ن ا بقدر اعلموا ل د ي ك ما كل المحامين في ه محامين م نبلاء ب د ا ف ع عن الحق ت ح ل م ت ك ا ل أ ط ب ه والله أ ن ا مستغرب لعدم رحمته من الناس ياخي يا أ تعمل ع ي ا د ة م ي ة أ ل ف الكشف م ي ة أ ل ف الكشف بس أ ش ا ن أ خ ذ معاك ربع ساعه ياخدك م ي ة أ ل ف وتقول لهم ش ا ع م ل فحوصات و ب ع د ه ك ت ب ن ي ورق ام س ي س ت ي د و ا ء أ ر ي د ك بل م ي ة أ ل ف ذ ي ت ر ديني د و ا ء من الدرج ب ت ا ع ك د ه ده محقوق ده, ده. ياخي يا أ زول ي ج ي ب و ه في محل ا ل ع م ل ي ة يقول لك ما دفع ما يخش العمليه زول د ا ي م و ت يقول لك الا ي د ف ق ق لا اصوم لا قال اظن في نيويورك وفي انجلترا يكون في كلام زي دا إ ل ا ت د ف ع ح ق ا ل ع م ل ي ة في ا ل أ و ل وانت ف ي ت أ ل م أ د خ ل ت ا ل أ ط ب ا ء السوق د م ن و من الذي أ ج ر م في حقنا وفي حق ا ل أ ط ب ا ء ف أ د خ ل ه م إ ل ى السوق فصاروا تجار ا برضو ما كلهم والله ف ي ه ل ناس بيشتغلوا ب ش ه ا م ة والله أ ن ا بعرف أ ط ب ه قمم أ ب ا يعمل ع ي ا د ة خ ا ص ة ه ا ي ل أ ن ه صادق مع نفسه قال لو ج ا ن ي ز و ل يوم المستشفى العامه ما بيقابل الناس ا ل أ خ ص ا ئ ي عنده يوم و ج ا ن ي في ا ل ع ي ا د ة قال ما ب ع ا م ل و ا ح د بحس إ ن ه ما واحد عيادته في المستشفى لكل الناس منهم بروفيسور داود الله يرحمه الرجل النبي ل الرحيم انتوا قاعدين نحن منعرفين ب ش ن قاعدين أ ن ا يعني م و ل ا ن ا بتاع الجوامع بس يعني أ ي ح ا ج ة الحمد لله بتحصل في البلد دي بس م ع ب ي ه ا وبعرفها وبشوفها ياخذ أ غ ا ن ي والله في ناس قاعدين في بيوتنا ثلاث مرات ناس ي غ ن حفلات م خ ت ل ف ة و ا ل غ ن ه يدو ج ي البيت شوفت ا عادى وكل ه م ب يقولوا ق ن ب ل ة قال ل ش و د ه ق ن ب ل ة شودي شو أ ن ا أ ب غ ي تكلمه ما ف م ت و الله ما فرسته لكن بس ق ن ب ل ة قنبله, قنبلة. دل غنو ق ا ل ق ن ب ل ة بعد يوم ي ن جواحد ا غن ى ق ن ب ل ة جات واحد ة غن ق ا ل ت ق ن ب ل ة والله أ ن ا قلت د ه ر ي حرر غ ز ة بالقنابل ا ل ت ج ي ل ة دي المعلمون المدرس الوحيد الذي كنا نرى فيه رمز الطهر والنقاء ب ر ض و دخل السوق وقد يكون أ ك ث ر الناس عذرا لدخول السوق عنده بيت وعنده ا س ر ة وعنده متطلبات وعنده تكاليف وعنده, وعنده لكن ب ر ض و مزعج وما مريح فبالتالي المسلم مع مجتمعه يرحم يعظم ح ر م ة ا ل آ خ ر ي ن يرحم المسلمين يرحم ثالثا يحفظ يحفظ يحفظ لسانه م ا يمكن س ي ئ ان يكون هناك اشاره لا واحد ي م ل ن ان يكون هناك اشاره لا ي ا ك ن ا س ده كلها ه ت ر يكون ا هناك أ اشاره أ لا يمكن ا الإشارة حمراء و ا ل ل ه ح ر ا م تقطع ش ر ع ا ً ح ر ا م ليه ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى التهلكه بس عشان ما ي ج ي ف ليه د ق ي ق ة ك ا م ل ة أ و قول دقيقتين يا أ خ ي مستعجل و خ ا ص ة لما تكون ا ل إ ش ا ر ة بتتحول ت ل ق ي يمشي يحفظ لسانه اصلا الرقي في اللسان انا ما شايفك انت شكلك جميل ومنظرك ج ي ا ف ة متريح متمسح بالكريمات ما في م ش ك ل ة ما اقدر اوزنك الا تفتح خشمك تفتح خشمك ده لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق الا ص و ر ة اللحم والدم اوزنك لمن تفتح خشمك ده قال سكت دهرا ونطق كفرا في زول سكت الزمن ده كله الناس خ ا ي ف ي ه منه ب ه ا ب و ا بالله يوم الفتح خ ش م ده ع ر ف و ا حقيقته تحفظ لسانك ده تبقى زول تقيل اسمع الى هذا الحديث العظيم الذي رواه الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه ان عيسى عليه السلام كان يمشي مع الحواريين من ط ل ا ب ه وهم يقطعون واديا قاطعين وادي مر عليهم خنزير الخنزير ج ج ا ل د ذا يضربهم فوقفوا وتركوا الخنزير يمر قال عيسى عليه السلام للخنزير انفذ بسلام الحوارين قال ل ه د خنزير قال لا أ ح ب ان اعود لساني النطق بالسوء وقد قال صلى الله عليه وسلم من خزن لسانه ستر الله عورته من ماسك ما سمع ما خزن لسانه أي زول ماسك لسانه أنت خي زول لا زول يقول لك يا انت ساكت ما لك يا ساكت إشاك وعوجه أي بيجي في بيجي لك وإيه كافي ا لكن ز م م م ن ده يشاكلوك يقول لك يا يتكلم لي يا ما تكلمت. ما ساكت. يقول عاجبيننا إيه لشنو شاكل كان ما أخوانك أخوانا ما ما ساكن إحنا ما وقال عشان تكلمت لك تكلمت بتسكو لك لك لكن تقول تنضم في الغالب الحلم زين والسكوت س ل ا م ة ف إ ذ ا نطقت فلا تكن مهدارا ما إ ن ندمت على السكوت ب م ر ة لكن ندمت على الكلام مرارا الكلام ب يخليك تندم يا لسان ينسب هذا من حديث ابن عمر الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا لسان قل خيرا تسلم او اسكت قبل ان تندم قل خيرا تغنم واسكت تسلم تمسي خشمك بجيك ده عوجه يحفظ رابعا يصون يحفظ لسانه ويصون ماذا و و ي ص نفسه ن من التدخل في شؤون ا ل آ خ ر ي ن ده مع المجتمع كده وفي صادق أ م ي ن شهم عندك مروءه تغيث الملهوف تنصر المظلوم تفعل الخير مقدام شجاع تقرئ الضيف تجتمع فيك مكارم ا ل أ خ ل ا ق وخصال النبل ولا ك ت د خ ل في شؤون ا ل آ خ ر ي ن عماد ا ل أ خ ل ا ق في ا ل إ س ل ا م من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه يعني تبعد من الشمارات والكلام و ك د خ ل في أ ع ر ا ض الناس و ك د خ ل في شؤون الناس تبعد بتنفع الناس وتخدمهم تقف تساعد ما بتقدر أ م ش ي يعظم ويرحم ويحفظ ويصون و ي أ ل ف ي أ ل ف جاء في حديث البزار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ي أ ل ف ويؤلف ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف عجيب حديث نبوي、ده. المؤمن ي أ ل ف ي أ ل ف ب ح ب الناس و ل و ف يؤلف بمجرد ما يشوفه بتحبه ممنوع المعقد والله يا اخواننا في ناس معقدين تعجيب عجيبين وقد ر أ ي ت أ ن م ا ط من الناس مختلفين ولكني أ ر ج ع ت ذلك إ ل ى الطبائع واحد تلقاه بسيط جدا تهزر معه تمزح معه عادي في واحد تهزر معي شكلك بس محدد كده كويس خليك زول محدد لكن أ ل ف الناس ياخي أ د خ ل في الناس و خ ذ الناس يدخل و ا فيك المؤمن ي أ ل ف ويؤلف ولا خير فيمن لا ي أ ل ف ولا يؤلف يتداخل مع الناس ق ص ة ع ج ي ب ة من روائع التاريخ كان عمر بن الخطاب يجلس مع الناس ويخالطهم وهو أ م ي ر و خ ل ي ف ة فوجد رجل ي أ ك ل بشماله والرجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر كل بيمينك ما رد عليه عمر و أ ك ل بشماله قال له عمر ث ا ن ي ة كل بيمينك تاني أ ك ل طوال ش ا ر ا ل ب س ط و ن ة كل بيمينك أ ك ل بالشمال ضرب و ا ب س ط و ن ة ا د ب س ط و ن ة في ظهره قال له كل بيمينك قال إ ن ه ا م ش غ و ل ة يا أ م ي ر المؤمنين قال له م ش غ و ل ة أ ي ن ذهبت قال له شغلت يوم م و ت ة فقطعت اتقطعت في ا ل م ع ر ك ة بكى عمر بن الخطاب بكاء شديدا وجلس على ا ل أ ر ض في الطعام وقبل الرجل على ر أ س ه و ع ط ا ه دره الا ان يضربه قال له إ ل ا تضرب مذا ما ضربتك يؤخذ من ذلك أ ن ه رضي الله عنه يخالط الناس وينصح للمسلمين ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا من أ ع ظ م المقومات و إ ن كانت أ م و ر يراها الناس ب س ي ط ة حس الناس في الفنادق كده يكذب الشوك والسكينة و ا ل س ك ي ن ة و الشوكه في الشمال و ا ل س ك ي ن في اليمين عشان ي أ ك ل بشماله يا اخي لو حولتها في ه ا حاجه ة لو ل و ح ت ا فيها حاجة تشير ا ل ش و ك ة بيمينك و ا ل س ك ي ن ب الشمال في ه ا ح ا ج ة الخواجات قالوا لا ولا شنو الخواجات ما برضو ي النار يشوفوك متخلف ولا شنو يعني بكى عمر وجلس على ا ل أ ر ض للرجل يقبله فوق ر أ س ه المؤمن ي أ ل ف ويؤلف تحبه لمجرد أ ن تراه ولمجرد أ ن تنظر إ ل ي ه ليس فيه ثقل الدم ولا ا ل ف ض ا ض ة ولا الغلظه ليس هذا من سلوك المسلمين مع بعضهم بعضا المسلم مع مجتمعه كانت هذه آ خ ر خ ط ب ة من خطب معالم ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة ولكني س أ ت ح د ث عن قضايا تخص المسلم مع مجتمعه في خطب قادمات وسأغلق وعلا هو المسلمة سائل لأحسن لأحسنها أن الأخلاق ملف الشخصية المسلمة بهذه الخطبة سائل الرب جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا فإنه يهدينا يهدي بهذه و أ س أ ل ه أ ن يصرف عنا سيئ ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يصرف عنا سيئا الا هو إ ن ه ولذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه كان بعض شبابنا في هذا المسجد مما يصلون معنا أ ع د و استبيانا ا بخصوص هذه ا ل خ ط ب ة وقسم الاستبيان في خ ط ب ة س ا ب ق ة وهذه نتيجته طلبنا من أ ي زور ي و ر ي ن ا عندنا اثنا ش ر خ ص ل ة من خصال المسلم مع مجتمعه دان ا نشوف الناس وين وفين وين الالتزام بالعهود والمواثيق في سداد الديون وفي التزام بالمواعيد ا ل بيلتزموا من المصلين معانا بالمواعيد يقول لك بجي بجي بجي طوالي يقول لك برجع لك القروش ج بعد شهر برجع لك بعد شهر دي بالعهود السبعين في المية سبعين في المية المصلين في الثانية يعنيك معانا الجامع كلامهم والمواثق الخصطة ما لا、يعنيك. الشمارات ملتزمونة على حسب من ترك سته وخمسين في الميه ما عندهم أ ي شغله ب أ ي شمر عدم اللجوء إ ل ى ا ل و ا س ط ة لما نيجي يشتغل ديه واحد وثلاثين في الميه ما ب ي ر ج ا و ا ل ل و ا س ط ة ن ه ا ئ ي في تسعه وستين في دي الميه ديه شغالين واسطه جد يصلوا معنا في الجامع ة الالتزام بالصفوف في المرافق العامه ناسبك في صف في ش ر ك ة اتصالات في مستشفى في ختم في ش ر ك ة في أ ي ح ا ج ة ا ل بيلتزموا بالصفوف ا ل ع ا م ة 74% م ا بيخرم ولا بيقف ف ل الصف بيقف محل الصف يا أ خ ي نحن في السودان تلقى الصف واقف الناس من ك ث ر ة ما بيكرهوا ل ص ف يعملوا صف ثاني يجوا ناس يقفوا بجايه ي يبقوا صف ثاني في العربات تلقى ك د ه خاشين الكبري الصف البيدخل الكبري واضح في ناس ما داير يقف في الصف يقف ج صفين عشان يخش و الكبري ا في شارع واحد خط واحد 74 بالصف عدم تخطي الرقاب في ص ل ا ة الجمعه ة من الناس اللي بيصلوا معانا في الجامع ما قاعدين يتخطوا الرقاب يوم الجمعه اخوانا ن ا ل أ خ ل ا ق الذكرناها دي من الدين. من الدين الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول والحديث في صحيح مسلم ر أ ي ت رجلا يتقلب في ا ل ج ن ة مبسوط في ا ل ج ن ة ماخذ راحته قال في السابقين ف س أ ل ت عنه قالوا وجد ش ج ر ة في طريق المسلمين تؤذيهم فقطعها الله د خ ل ا ل ج ن ة بس قطع ش ج ر ة تؤذي الناس وفي الصحيحين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى مما ي ت أ ذ ى منه بنو آ د م يعني الريحه المكويسه مش بتؤذي البني آ د م معناها ا ل م ل ا ئ ك ة ب ر ض و ب ت أ ذ و ا منك الجوال لو ضرب والناس في الصلاة ب ت أ ذ و ا معناها ا ل م ل ا ئ ك ة بتتاذى في ملائكه ه في ملائكه ص ل ا ة ا ل ج م ع ة هذه حضرنا ملائكه شوف كم مسجد في العالم يقيم ا ل ج م ع ة وربنا جسم ملائكته على المساجد ا ل م و ج و د ة في ا ل أ ر ض قال ف إ ذ ا صعد ا ل إ م ا م المنبر طوت ا ل م ل ا ئ ك ة الصحف ة وجلست تستمع للذكر ف م س ا ع د ة الناس وقضاء حوائجهم 69% ل ك ن والله أ ك ل م ك م والله اخواننا ل ل أ س ف الشديد يسموها شو هي الغش والخداع والاستهبال كره الناس في مكارم ا ل أ خ ل ا ق يا أ خ ي ج ي ك عشرنا فشايله و ر ق ة تتابع ل آ خ ر ه تلقى كذاب يا أ خ ي تعال أ ش ح د م ش ر و ر ق ة قول يا خ و ا ن انا أ محتاج عديل ماعندي و ر ق ة بس دايلكم تدوني من حق الله خلي الدوق م ا متقول أ ب و ي ماتقتل ابوك و هما مات أ ب و ك مات له ما خمس س ن ة ت ع م ل ك أ ن ه ماتحس ما تكذب ما تسع ك ذ ب ت ة وستين في ا ل م ي ة ب يقضوا حوائج الناس ويساعدوهم الاهتمام بوضع ا ل أ ح ذ ي ة في المكان المناسب وبشكل غير عشوائي طبعا خطبة ولطيف جابوا بلى بلى عندك الناس يقول والله الناس زي الليلة جابوا كلام يا ما شوفوا شغلكم الأحذية الدخلة الدين, الدين, الدين يا مولانا الدينة كلام فارغ الدين يا يقول شغلكم شلو من إنك تكون إنسان ضريف ولطيف ونظيف زي أخي في أحذية أخي ظريف ده ومهذب ولا تؤذي و أ ي ح ا ج ة ت ض ع ف ي مكانها ل ص ح ي ح هذا من الدين ي الترتيب أخي ا والنظام من الدين والدليل على ذلك هذا الحضور حسنا ح ن ج ف أ ي زول ي ج ف على كيفه اي زول يصلي على كيفه ت ج ف في نظام و ت خ ت ل ب الزول اللي قدامك ا ل إ م ا م بتاعك وتصلي وراه الدين نظام دين ث م في الميه ان ل الأحذية محلها ب ي في الصحيح عشوية وما بصورة عشوية 68. أن تحب ل أ خ ي ك ما تحب لنفسك دي الستين في المئة رمي الفضلات و ا ل أ و س ا خ في ا ل أ م ا ك ن ا ل م خ ص ص ة لذلك و إ ن لم تجد مكانا لرميها فلن تفعل دي فيش الكيس ي ج ع و ا بالضائق طيب الافساح ل ل آ خ ر ي ن وعدم التضييق عليهم في المجالس والطرقات ديه ا ل ا ث و ا ل ل ه كنت أ ق و ل لبعض الناس لو أ ن ت سايب وفي زول داري خش و ا ل ش ا ر ي حقك ما حقه أ ج ي ف لكن بدون ما تضر نفسك وتضر الناس الوراء ت ج ي ف وتدخل وتقول اللهم تقبل مني إ ن ك أ ن ت السميع العليم ل أ ن ك ساعدته كشفت ضر إ ذ ا كان صلى الله ل ع يقول ه وسلم ي تبسمك في و ش أ خ ي ك صدقه أ ن تحمل متاع أ خ ي ك فوق دابته له صدقه و إ ذ ا قيل لكم تفسحوا في المجالس وفي ق ر ا ء ة في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم قال الاهتمام ب ا ل ن ظ ا ف ة والمظهر العام في الملبس والسكن ذي التسعه وسبعين في ا ل م ي ة طيب تدني الذوق العام والسلوك الرفيع في المجتمع المسلم وارتفاعه في مجتمعات الكفار ظ ا ه ر ة م ق ل ق ة ما هو السبب عدم اعطاء الاهتمام بالذوق العام بعد ديني في بعض من الدين ديل ديل 13 خلل في خلل وقصور في التربية وارتفاع في درجة الأنانية وحب النفس بيعتبروا الدين ديل التربية الانانية بعض معا انا الاثنين دون من وقصور درجة وحب ديل خلل خلل 13% 16% 71 يعني السبب الذي يجعل الذوق العام والرقي و ا ل م س ت م ع مجتمعه يتدنى السبب إ م ا في ناس ما معتبرين ده من الدين وفي ناس بيعتبروا انهم من ا ل أ و ل ما ربونا على كذا وفي ح ا ج ة ث ا ل ث ة م ه م ة جدا انشغال الناس في ظل الظروف ا ل م ع ي ش ي ة ا ل ق ا ه ر ة ب أ ن ف س ه م ونسيانهم ل ل آ خ ر ي ن أ ي ز و ا في ر ق ب ت ك أ ج ز و لي ق و ل لك يا نفسي هذه م ش ك ل ة من المشاكل و ط ا م ة من الطوام جعلت هذا ا ل أ م ر يتدنى عند بعض الناس التحليل الشباب كتبوا التحليل قالوا نرى أ ن مجتمع مسجد المؤمنين م ت م ع مثالي ولا يحتاج لمثل هذه ا ل خ ط ب ة ل أ ن ه إ ج ا ب ا ت ع ا ل ي ة ش د ي د ة قالوا هذه الناس ما شاء الله واستفادوا من الخطب تماما تماما من و ن ا س م س ت ب ا ه م عالي ا ل م ر ا ق ب ة لله ض ع ي ف ة يكتب المرء وينسى أ ن الله شاهد عليه يعني قال هل الناس دي صادقين نحسب ا ن يكونوا صادقين ث ل ا ث ة واحد واربعين في ا ل م ي ة من المصلين شكوا من تختي الرقاب في ا ل خ ط ب ة التي مضت في ا ل خ ط ب ة الفاشل ة قلنا لهم اكتبوا لنا ع ا د ة ما ع ج باب في المسجد واحد قال غياب ا ل إ م ا م قال ج ا ل لي في رقبتي قال غياب الامام إ م ي خلال ا ا قعد غير كثير لم ح د لله يقل ا أخي ب ي ت ا ن ا س كلهم قالوا ت خ ط ي ا ل ر ق ا ب ت خ ط ي ا ل ر ق ا ب تخطي الحمد ر ق ا ب في ي ن إنه ن المصلين قالوا ما ق ع نتخطي إنه من تخطي فيه و41 شكوا و5 و5 ا من لله م ي يقومون ن كل المذكورة الصفات ب ا دائم وبشكل يعني ع ن د ن ا خ م س ة في ا ل م ي ة م ن ا ل م ص ل ي ن م ع و ل و ن ان المسلمين ي ق و د و ب ان ا ل م ا ل ا ي ع ن ي ق و ي ن ت ق ي أ ح س ن ا ل ك ل ا م و أ ل ط ف ا ل ع ب ا ر ا ت ف ي ا ل ت ع ا م ل ا ل ي و م ي و م ا ب ي ل ج أ ل ل و ان المسلمين ي ق ل و ن ان ا ل م س ل ي ن يقولون ا ب المسلمين ق و ل و ن ا المسلمين يقولون ا المسلمين ي ق و ل و ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان ا ل م س م ي ن ي ق و ل ا ل ف ض ل ا ت ف ي ا ل ش ا ر ع و ب ي ف س ح ل ل آ خ ر ي ن يقولون ان ا ل ن ظ ا ف ة خ م س ة ف ي ا ل م ي ة م ن ج م ل ة ا ل م ص ل ي ن م ع و ن ا و خ م س ة م ي ن يقولون ان ا س احساس عالي وذوق رفيع وانا افتخر واتمنى من كل قلبي ان تزداد وترتفع ن هذه ا ل ن س ب ة الى د ر ج ة تكون باذن الله تعالى م و ف ق ة ايها المسلمون كانت هذه اخر خ ط ب ة من صفات ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة ما اردت ان اسيء الى احد او ان اقلل من ش أ ن احد اردت ان ارفع من ش أ ن ا ل ا م ة ومن مستوى الوعي فيها بقضاياها ا ل أ س ا س ي ة أ ر د ت أ ن أ ج ع ل أ م ة م ت م ا س ك ة ليس هذا من قبيل ا ل أ ح ل ا م ا ل و ر د ي ة ولا من قبيل الخيالات ا ل ف ل س ف ي ة و ا ل ن ظ ر ي ة لا والله فقد عاش جيل طبق ا ل إ س ل ا م كانوا رعاه إ ب ن وغنم وكان يقتل بعضهم بعضا في بعير وفي سباق خيل و إ ذ ا ب ه أ م ة ترتقي وتعلمنا هذه المكارم وهذه الفضائل يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند المنذري في الترغيب والترهيب وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا نظرت إ ل ى عشر الى عشرين إ ذ ا نظرت إ ل ى عشرين من المسلمين في مكان يزيدون أ و يقلون يا أ ك ث ر من عشرين ش و ي ة يا أ ق ل من عشرين شويه وليس فيهم من يهاب في الله فاعلم ان الامر قد رقه ا ل ا م انتهت اركب ح ا ف ل ة بالشيكه مراكب قول س ت ة وعشرين عاين في الناس الراكبين كمال جيد فوقهم زول يهاب في الله اعلم ان ا ل ا م انتهت أ م ش ي بيدك وقال ا ن ا س قاعدين بيتونسوا أ م ش ي المقابر والناس ب ي ت ف ن و ا أ م ش ي ح ف ل ة والناس بيرقصوا أ م ش ي عقد والناس بيعقدوا امشي أ ي تجمع فيه عشرين فما فوق أ و أ ق ل عين العشرين كان العشرين في ما في شخص واحد يهاب في الله ا ل أ م ه انتهت ومرتقم لا ق ا ئ م ة اعلم أ ن ا ل أ م ر قد رقه أ ت ي ن ا بهذه ا ل خ ط ب ة حتى لا يرق ا ل أ م ر أ ن ا م ت أ ك د ان الناس بيكونوا ي تفاجئوا بالحديث دا ويكونوا ي س ت غ ر ب و ا حتى كشوا ك د ه إ ذ ا نظرت إ ل ى عشرين من أ م ت ي يزيدون أ و يقلون قليلا وليس فيهم من يهاب و ا في الله فاعلم أ ن ا ل أ م ر قد ر ق ك م ا لقيت ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ا ل ي ة م ر ك ز ة وفعلا الناس يهابوها في الدين اعلم أ ن ا ل أ م ر قد رق كان يصلي معنا في مسجدنا هذا عمن محجوب التوم الذي توفي يوم ا ل أ ر ب ع ا ء في وقت السحر و صلي عليه في هذا المسجد في ص ل ا ة الفجر من يوم ا ل أ ر ب ع ا ء عمن محجوب التوم من الكبار الذين كانوا معنا في هذا المسجد وهو رجل لو الناس ذكروا كان يقنب هنا بكرسي ورا ء العمود دا وبعد الباب كان يقنب في المحل ذي بكرسي رجل كبير في سنه توفي و أ ش ه د له وما شهدت إ ل ا بما علمت وما كنت للغيب حافظا ولا أ ز ك ي على الله أ ح د ا و أ ح س ب ه كذلك رجل بسيط وما كان معقد أ ب د ا الشفع يهزر معه والكبار يهزر معه و ا ل ا ب ت س ا م ة م ل أ و ج ه والبشر والترحاب م ل أ و ج ه وقد فقدناه ح ق ي ق ة ولكن نرجو و ن س أ ل الله أ ن يجعله في عليين ابتهل الى الله اللهم اجعله في عليين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم يا ربي نزله و ب س ع يا ربي م د خ ل ه اللهم اغسله بالماء و ا ل ث ر ج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس اللهم إ ن ه ش ي ب ة إ س ل اسلام م شاب ا في ل إ اللهم إ ن ه قدم إ ل ي ك فقيرا إ ل ي ك وضعيفا بين يديك وهو في قبضتك اللهم يا جليل يا رحيم عامله ب ا ل إ ح س ا ن و ب ا ل ر ح م ة و أ ك ر م ضيافته و أ ع ل ي منزلته يا رب العالمين و أ م و ا ت ن ا و أ م و ا ت المسلمين أ خ و ن ا صلاح الشيخ وعمن ا عصمه و أ خ و ن ا صلاح قاضي وعمن ا عبد الواحد و أ خ و ن ا عز الدين وغيرهم ممن كانوا يعمرون هذا المسجد بالخير و ب ا ل ص ل ا ة وبالذكر و ب ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن اللهم اجعلهم عندك في عليين وتق... وتقبل دعاءنا يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا في غ ز ة اللهم انصر اخواننا في غ ز ة اللهم ك لهم عونا ونصيرا ا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين اللهم ا م د ت ه م بجند من عندك يا رب العالمين اللهم, اللهم حرك الرياح وانزل الغيث واكسر العدو وثبت المؤمنين وانزل ا ل س ك ي ن ة في قلوبهم وانزل عليهم م ل ا ئ ك ة من عندك اللهم ان البلاء نزل باخواننا في غ ز ة و ل اللهم كاشف ب ا ئ إ ل ا أ ن ت و ل اخواننا لهم في غ ل ه م إ ل ا أنت رب ا ل ا أنت ولا ص ر لهم إ ل ا أنت اللهم نصرك ا ل ذ ي و ع د ت ن ا ا ل ل ه م نصرا ك ل ذ ي و عزيزا د ت ن ا ا ل ل ه ا مؤزرا يا رب العالمين اللهم ا ن ص ر إ خ و ا ن ن ا في غ ز ة يا رب ا ل أ ر ب ا ب اللهم انصر ه اخواننا في غزه يا رب العالمين إ ن أ ه ل ا ل أ ر ض قد تركوهم و إ ن الحكام قد خذلوهم اللهم فلا تخذلهم يا قوي يا حكيم يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار اللهم كن ل إ خ و ا ن ن ا في غ ز ة كن عونا لهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة